فتذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترتنا عليه في الآخرين سلام على إياسهم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطا لمن المرتبين إذ نجيناه جَنَّعَيْنِ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَادِرِينَ ثُمَّ جَنَّ مَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَاتَّخَذَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تقين وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاتفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذئون أطفى البنات على البنين